بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com